وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لا شيخا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلونا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم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 ون وَقَلَ وَماَا يَسْطُون م تَ بنِمَةِ رَبّكَ بمجنون وَإِنَّ لََ لا جرًاضَيْرَ مَمون وَإِكَ لاعَلَ خُوقٍ عظم فَسَتُبَصِرُ يبصِرون بعيكُ مَفْتُون ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكثبين ودوا له تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع من للخير معتد أثيم تل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمو على الفرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبغين أن على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم وَغَدَم على حَردٍ قادِرين فَلََّا رعوهَا طَاالون إِا لَبُلون بَْ نَخْنُ مَخْلُون قَالَ صَقُمْ لَ نَقَُّكُم لَلا تُ سَبِّحون قالَاوا سُبَبحانَ رَبِّنَا إِ كُا غالِمين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 أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فَلَا يستطيعون خاشعة أبصار ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج من حيث لا يعلمون وأولي لهم إن كيدي متين أم تسأدهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فَهُمْ فهم يكتبون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 وهي والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانيا يومئذ ترضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقربوا كتابي إني ظننت أني ملاقم حسابي هاهم اقربوا كتابي إني ظننت انت اني ملاق حسابا فهو فيعيشه الراضيه في, في جنته عاليه قطوفها دانيه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم بما اسلفتم في الايام الخاليه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 وجهه فقلوا ثم جهنم صدو ثم في سلسله ذربها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسله ذربها 70 ذراعا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 فلا أبسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم فما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعضا لا قاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وحدهم فما من جن من احد عنه حاجزين وان نور تذكره للمتقين واننا لنعلم ان منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الحمد لله رب العالمين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 سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونرى يوم تكون السماء كالمهم وتكون الجبان كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي ترويه ومن فِي الأرض جميعا ثم ينجي كلا لا إنها لضا نساعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هنوعى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 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَرَهْبَةِ رَبِّهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُقْتَعِرِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّادَّةٍ مَّعْلُومٍ فَلَا أُبْصِرُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ لا قادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يفوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب ينتظرون خاشعه ابصارهم ترقبون ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتي عذاب اليم قال يا قوم ان لكم نذير مبين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 وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغفروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم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 يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاقًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالٌ وَوَلَدُوا إِلَّا قَسَارًا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَقَالُوا لَا جَدْرَ لَنَا هَاجَتُكُمْ وَلَا جَدْرَ نَوَدُّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَهُوث وَيَعُوق وَنَسْرَاء وَقَدْ أَظَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِلُّ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله عنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم يطملوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا قل أوحي إلي أنه استمع نفرا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى المشد فآمنا بي ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيرنا على الله شقطا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس سيعوذون برجال من الجن فزادوهم رعقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وعنا لمسنا السماء فوجدنا ملئة حرسا شديدا وشوبا وعنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شعابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أَمْ أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددات وَ ظَن النَّ لنن نُركِزَ الللهه ف الأرضِ وَلَن نُركِزَوه رَبَا وَأََّ لََّ سَبِغن الدَ آمََّ بِ فَمَ يُؤْمِ بِرَبّ فَلَا يَخَافُ بَغْسَو وَل وَق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 لِنَفْتِنَهُمْ فِي وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُبْهُ عَذَابًا صَعَدَا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ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 فإنه يسلك من بين يديه ومن خذفه رصدا ليعلم أن قد أبنغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا